إِن فِرُخِ فَافَعُوفِ قَالَُ وَجَهِدُوا بِأَموَالِِكُم وَأَمْ فُسِكُمْ فِي سَبيدِ اللَّ ذَلِكُمْ خَيرَُّكُمْ إنِن كُتُمْ تَعلَمُ لو كانَانَ رضًا قَربَو وَسَفَرًا قاصِدَكبَوكَ وَلَِم بَعودَت عَلَيهِ مششقَّ وَسََحْلفونَ بِاللههِ لَ وتَطعنَا لَ خرجنَا معكُمْ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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم وارتابت طلبهم فهم في ريبهم يترددون وله اراد الخروج لا اعد له عده ولكن كره اللههم بعافهم فتبدطهم فتبدطهم وقيل قعدوا مع القاعد لَوْ خَرجُ فيِيكُم زَادُكُمْ إِللاا خَذَلَ وَلَ أَوضَعُ خِلَ لَكُمْ يَدَغونكُمْ لِفِتْتْنَ يَذغونَكُمْ لفِتْ ننتَوفكُم سََّعُونَ لَهُ واللَّهُ عَليِيمُ